Allah Allah Allah Allah Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ثم أما بعد فما زلنا أحبة في الله مع الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة أو نبدأ فيها اليوم بإذن الله عز وجل وبعد أن انتهينا من النوازل أو الأحكام المعاصرة المتعلقة بالجنائز فإن شاء الله عز وجل نتحدث عن الزكاة وتأدية الزكاة أمر من أوجب الواجبات التي ينبغي على المسلم أن يراعيها لأنها ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها إتاء الزكاة ولأهميتها في دين الله عز وجل اختلف العلماء في حكم مانع الزكاة طبعا ما إذا, ما إذا جحدها الإنسان كفر لكن إذا منعها بدون جحود من الخلاف الوارد في هذا وأن أعرض هذا الكلام لبيان أهمية الزكاة أن ذهب فريق من الحنابل إلا أن مانع الزكاة يكفر وتدل على ذلك بقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين فقالوا الله سبحانه وتعالى علقا إقامة علق الأخوة في الدين على بعد التوبة على إقامة صلاة وإيتاء الزكاة فإذا من لم يفعل ذلك لم يكن أخا في الدين هكذا قالوا وإن كان الراجح وما ذهب إليه جماهير العلماء من أن مانع الزكاة لا يكفر وإنما هو ترك ركنا من أركان الإسلام يعاقب عليه وعقوبته أليمة في دين الله سبحانه جل في علاه كما يعني نتحدث الآن ونبين عقوبة منع الزكاة لكن من الأدلة على أنه لا يكفر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صفح عليها في صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه حتى يقضي الله عز وجل بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار يعني بيّن أن من عقوبة منع الزكاة والعقوبة أليمة جدا أنه يعزب بالمال الذي منع زكاته على حسب نوع المال في يوم القيامة حتى يقضي الله بين العباد يعني في يوم مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد هو يعزب بالمال الذي منعه ثم قال الله سلم ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار فقول ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار دليل على أن مانعزك آثم ويعاقب لكنه لا يكفر لأن هذه الكلمة لا تقال في كافر لأن الله عز وجل إذا مات الإنسان كافرا قال الله في شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عندنا فرق بين إنسان مات مشركا وإنسان أشرك وتاب في الحياة إلا أشرك وتاب في الحياة يطوب الله عز وجل عليه اللي كان كافر وأسلم الله يقبل توبته ويقبل إسلامه وفي هذا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فأي ذنب الله سبحانه وتعالى يغفره حتى الشرك بالله حتى الشرك بالله الله يغفره إذا تاب الإنسان منه في الدنيا قبل أن تطلع الروح إلى الحلقوم وقبل أن تغرب الشمس أو تطلع الشمس من مغربها قبل فقبل هاتين العلامتين فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب في الحياة الدنيا لكن إذا مات الإنسان على الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالإنسان الذي أشرك ومات على الشرك لا يقال فيه ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار الذي يقال فيه هذا المسلم فالمسلم العقيدة في شأن المسلم إذا مات المسلم على العاصي دون أن يتوب من معاصيه فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له المسلم العاصي إذا مات على معصية ولم يتب منه في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له فشاهد قوله ثم يرى سبيل إما إلى جنة وإما إلى النار دليل على أنه لا يكفر لكن إثم عظيم تخيلوا العقوبة يعني عقوبته أن مؤجلة إلى يوم القيامة في بعض المعاصي عقوبتها مؤجلة إلى يوم القيامة لسان إذا فعلها منها مثلا الكبر قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم الذر اللي هو نمل البيوت اللي بيتقال عليه نمل ده وهو أذسا اسمه الذر اللي هو اللي في البيوت هذا النمل اللي هو الكبير اللي يكون في الشارع ناسل عليه حرام الحل ده فالشاهد يحشر المتكبرون على هذه الهيئة الصغيرة جزاء وفاقا لما تكبر وتعالوا على الناس في الدنيا فمن باب الجزاء من جنس العمل حشروا على مثل هذه الهيئة ويطأهم الناس لأخضامه من العقوبات المؤجرة اليوم القيامة منع الزكاة كهذا فعقوبة أليمة أن يظل الإنسان يعذب بالمال الذي منع زكاته حتى يقضي الله بين العباد فالانتهاء من أن يقضي بين العباد يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا لبيان أهمية الذكاء في دين الله عز وجل وهذا أيضا من من التكافل الاجتماعي في الإسلام فالإسلام له نظامه الخاص الذي به يعاني الناس وتعان ويعان الفقراء في نظام حدده الله سبحانه وتعالى يحفظ كرامة الفقير فكذلك لا يجعل الأغنياء لا ينسون الفقراء من أموالهم ففرق كبير بين الإسلام وبين غيره من النظم الإسلام له النظام الخاص الذي له طابعه فمثلا الله سبحانه وتعالى فرض على الأغنياء أموالا يعطونها للفقراء وجعل ذلك حق حق واجب في أموالهم يعني الله أوجبه على الأغنياء فهو يخرج ماله ويعلم أن ذلك واجب عن عليهم واجب على الغني أن يواسل فقير بزكاة, بزكاة المال والإنسان أو الناس لو أخرجوا زكاة أموالهم على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى فإنك لن تجد بين المسلمين فقيرا محتاجا يسأل الناس نعم أحبتي في الله أنا أقول وأعلم أقول أقول هذه الكلمة لو أن الأغنياء يخرجون الزكاة في مواقيتها وعلى الوجه الذي بينه الله وفرضه الله سبحانه وتعالى من مختلف الزكوات في أوقاتها وفي مواعيدها فإنك لن تجد فقيرا محتاجا بين المسلمين هكذا أحبتي في الله فأموال الزكاة تراعي تراعي أحوال الفقراء بشيء من القرامة لأن الله جعلها واجبا وحقا على الأغذية أن يخرجوها هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى معلوم أن نصاب الزكاة بالنسبة للأموال بالنسبة بالنصاب الزكاة عموما افتداء في زكوات المثمنات المثمنات دي يعني إيه يعني الأشياء اللي هي ثمن ثمن للأشياء اللي هي الذهب الفضة فالذهب الفضة افتداء إذا بلغ النصاب واجب فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر طيب يعني ايه بلغ النصاب؟ يعني اذا وصل بالجرامات دلوقتي باختصار شديد اذا وصل الذهب بالجرامات اذا كان عيار 24 24 اللي هو الذهب الخالص اللي مفيش داخل فيه لم يدخل فيه نسبة نحاس فاذا بلغ الذهب اذا كان الذهب عيار 24 بلغ 85 جرام فهذا نصاب عليه ربع العشر طيب عيار 21 إذا بلغ 96 جرام عشان نحسب نسبة النحاس اللي دخل فيه فعيار 21 إذا بلغ 96 جرام فيه ربع العشر هكذا طيب الذهب عيار 18 إذا بلغ 113 جرام ففيه ربع العشر فهكذا فبنحسب النسبة اللي توازي ال 85 جرام من الذهب الصافي من الذهب المخلوط واللي دخله نسبة نحاس فالصافي اللي هو 24 85 جرام اي نوع تاني ما يوازي ال 85 جرام فبيكون في 21 96 جرام في 113 بيبقى في ايير 18 113 جرام فهذا يخرج الإنسان 2.5% يعني ربع العش يعني على كل ألف جنيه من الثمن بيخرج 25 جنيه فهذا بالنسبة للمسمنات وللنسبة لنصاب الذهب فيها طيب منها أيضا الفضة الفضة سمن للأشياء أيضا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم العملة منها الذهب ومنها الفضة اللي يد نار كان ذهب والفضة اللي يد درهم فكان الفضة إذا بلغت 595 جرام إذا بلغت الفضة 595 جرام بنخرج عليها ربع العشر من نسبة للفضة طب هنا بعض الأمور المتعلقة عندنا قلنا المسمنات ذهب وفضة الآن الناس مش في إيديها عملات لا عملة زهبية ولا عملة فضية لكن اللي بين الناس للوقتي عملة ورقية العملة الورقية دي تكيفها إيه؟ نقصها على أساس الذهب ولا على أساس الفضة هي أيضا ثمن للأشياء مسمنات للأشياء الصواب أن الأوراق اللي بين أيدينا هي مثمن نقدي مستقل يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي ما فيه ذهب ثمن للأشياء في فضة ثمن للأشياء العملات اللي بين أيدينا هي أيضاً مسمنة للأشياء. مسمنة للأشياء لأن الورق اللي بين أيدينا في حقيقته ليس له قيمة بمفرده لأنه عبارة عن شوية ورق لو طلعت 100 جنيه 20 جنيه 20 جنيه, جنيه قيمتها على حسب المخزون من الصروات في الدولة وأعطأ وبينك الورق ده على هذا الاعتبار فهي قيمتها على حسب قوة الصروة الموجودة في البلد وموجودة في الدول فإذا كانت القيمة الصروات عالية بيبقى العملة لها قيمة قليلة العملة ليس لها قيمة فهكذا فهنا قال شيخ الإسلام المتيمية عليه رحمة الله إذا اتفق الناس على جعل شيئا من الأشياء ثمنا فهذا يكون مسمّن مستقل وتجري فيه أحكام الربة، يعني ويبقى كأنه عمل كأنه زي الذهب وزي الفضة نوع مستقل، وده اللي أخذ به المجمع الفقهي وكذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن الأموال مسمّن نقد مستقل، يعني يجري فيه أحكام الربة وتعامل معاملة الذهب والفض، فهكذا ده بالنسبة إن أنا أعرف. التكييف الفقهي للأموال التي بين أيدينا والتكييف الفقهي ده مهم جدا نحن نحفظه دلوقتي علشان هينفعنا في أبواب المعاملات لما نيجي نتكلم عن الربة لنا كلام كتير في هذه المسألة إن شاء الله نتكلم عن لكن اللي همنا دلوقتي أخرج الزكاة دلوقتي على الأموال زكاني الورق ده ليس له قيمة وعبر عن المخزون من الثروات في الدول أخرجو بقى الفلوس اللي بين ايدنا نصابها يبقى ايه احسبها على نصاب الذهب ولا على نصاب الفضة يعني ايه نصاب قلنا نصاب يعني القيمة التي اذا بلغ اليها المال وجب فيه الزكاة احنا قلنا الذهب إذا بلغ 5 اللي هو عيار 24 إذا لو أنت عندك لغاية 84 جرام ما علي هو الزكاة لأنه ما بلغش النصاب وصل 85 جرام من عيار 24 بقى عليه زكاة لأنه بلغ النصاب فهي خرج لو حل عليه الحول يعني حل عليه سنة هجرية كاملة واجه فيه زكاة طيب الفضة قبل 595 جرام معك 590 جرام 594 جرام ما عليكش زكاة بصلت 595 جرام ومر عليها سنة كاملة هجرية بعد ده اسمه حولان الحول واجب فيه الزكاة المال اللي بين ايدينا احسبه على نصاب الفضة ولا الذهب طبعا في فرق كبير لو حسبته على نصاب الفضة الفضة رخيص جدا عن الذهب لو حسبته على حساب الذهب الذهب غالي فالإنسان امتى نعتبر الإنسان غني وهو من الحد في الزكوات الفاصل بين الغني والفقير في أبواب الذكاء اللي بلغ النصاب وحال عليه الحول واللي ما بلغش دوة اسمه غني يختار بقى إنسان من الأغنياء اللي ما بلغش النصاب فهذا ليس من الأغنياء فهنا هنبتدئ نشوف المسألة لو إحنا حسبنا على نصاب الفضة المبلغ هيكون قليل لو حسبنا على نصاب الذهب المبلغ هيكون كبير نحسبه على أي شيء الله سبحانه وتعالى بينا نصاب الذهب وبينا نصاب الفضة والأموال مقاسا عليها لم يأت نص شرعي يجعل الإنسان ملزم بإنه يحسب عن نصاب الذهب أو عن نصاب الفضة لذلك اختلف العلماء المعاصرين في هذه المسألة على حسب النظرة بعض العلماء قالوا إيه قالوا إحنا ننظر إلى الأنفع للفقير الأنفع للفقير الفضة يبقى هنبتدي نحسب الزهب على النصاب الفلوس اللي بيدينا لو بلغت نصاب الفضة يعني لو بلغت قيمة 595 جرام من الفضة أصبح وجب فيها وجب فيها الزكاة هكذا يعني لو افترضنا مثلا إن جرام الفضة مثلا بعشرة جنيهات مثلا فهنحسب الآن على 595 جرام يبقى من خمس تلاف تسعونية وخمسين جنيه بدأ, الـ الـ بدأ النصاب الإنسان على حساب الفضة هتقل ذهب خمسة وثمانين جرام من عيار أربعة وعشرين يعني لو وصل لخمسمية هي مملك كبير جدا هنتكلم فيما بعد الخمسة واربعين ألف أو أزيد هنا على حسب الوضع فهنا هيحسب على هذا ولا على ذاك قالوا الأنف على الفقير اننا نخلي من على حساب الفضة ان الفضة دايما رخيصة دي وجهة بعض العلماء طبعا وجهة البعض العلماء الاخرين قالوا لا الفضة من مشاكلها انها سعرها غير مستقر يوم تعلى قوي ويوم تنزل قوي الذهب استقراره اكثر يعني استقرار لما بيكون في الامور العادية يعني لما يكون في الامور الطبيعي الذهب الفضة اسعارها بتطلع وتنزل الذهب استقراره أكثر في الغالب. يعني إذا استثنينا أي حالات الرخاء اللي بتيجي في أي في وجود مثلاً مشاكل اقتصادية وكده يعني. فهنا بيبقى الاصل اللي بيوأكي استقرار في الذهب أكثر من الفض هكذا. طيب. قال لك إذا الاصل إحنا نربط بشيء ثابت وداوم فنربط بالايه بالذهب. وفنرائي على مسألة الذهب لأن الذهب أغلى وهو أصل الأموال. فعند إذا ربطوا المسألة في مسألة الذهب. طيب فريق من أهل العلم قاله هو الراجح إن مفيش نص يلزم فالإنسان مخير بين أن يحسب نصابه على حساس الفضة أو على إساس الذهب وإن كان الأطقى للإنسان عند الله عز وجل إذا كان المال نستمع بقى فائض عن الحاجة ملوش احتياجات وهو لا يدخره لشيء هو فائد عن الحاجة فالأطقله أنه يحسم على الفضة عشان ينفع الفقراء فهذا يأخذ أجر عند الله سبحانه وتعالى لكن تعال ناخد إنسان مثلا بيحوش علشان يعمل حاجة مثلا واحد بيحوش علشان يشتري شاء واحد بيحوش عشان يجوز حوش علشان يحج عشان يعتمر إلى غير ذلك هنا كون أن المال معيون وفائل عن الحاجة ما فيش حاجة سمامة ما فيش في زكاة عشان عينه علشان بدن بلغ النصاب وعد عليه سنة يجب عليه بس هنا ممكن يتساهل له في ايه بقى نقول له انت احسب بداية نصابك بالذهب مش بالفضة لان انت ما هوش مال معيون مطلقا انما معيون وعاوز تعمله في حاجة فبدل ما يبتدي يطلع من أول خمس تلاف جنيه لغاية ثم يوصل خمسة لا من أول لما توصل بقى نصاب الذهب اللي هو دلوقتي ممكن يبقى خمسة واربعين ألف يعني فهنا يبتدي إيه خرج على المال فإذا باختصار شديد الإنسان مخير بين أن يخرج على نصاب الفضة أو على نصاب الذهب فلو هو بلغ نصاب الذهب ومخرجش واستنى لما يبلغ نصاب الفضة النصاب معذرة إذا بلغ نصاب الفضة ومخرجش واستنى لما يبلغ نصاب الزهب ليس آثم وليس مانع للذكاء فممكن ينتظر لكن الأطقى لغت انه هو يخرج على الفضة نفعا للفقراء سيما إذا لم يكن محتاجا للمال إذا كان محتاج له لعلة ممكن يستنى لما يبلغ نصاب الزهب وبتده يخرج لكن ما عندناش حتة انه علشان عينه علشان حاجة ما يخرجش بدان بلغ النصاب وهو مال فائض عن الحاجة ولسه على صفة إنه مال فهذه الحالة وجب على الانسان ان هو يخرج الزكاة والله تعالى اعلى واعلى فهذا باختصار شديد بالنسبة ليه مثلا في زكاة الفلوس التأصيل للزكاة الاموال كلمنا ازاي نخرج على الذهب ازاي نخرج على الفضة مسمينات ازاي نخرج على المال الذي بين ايدينا هنحسبه ازاي هنحسبه اما على نصاب الذهب او على نصاب الفضة على النحو المتقدم ذكره طالما اتكلمنا عن الذهب والفضة قد ما ندخل فين بعد النوازل المتعلقة بالاموال زكاة الحلي ان المرأة بتلبس الحلي كزينة عايزين نفرق بين مسألتين حليلة الغوشة والسلسلة والخاتم ما تلبسه المرأة من أساور من الذهب أو الفضة من أجل التزين بها هل هذا عليه زكاة أم ليس عليه زكاة إبتداءا عشان نقرب الخلاف في المسألة عايزين نفرق بين الحلي من الذهب اللي معيون بقصد فك زنقه يعني واحدة مثلا كل شوية تشتري ذهب وتقول عشان لما الزنة أبيعه أو لما يغلى أبيعه وعلام الذنّة ما بتلبسوش وعيناه محفوظ عليه عشان ما قرلوش حاجة مستنية يغلى عشان تبيعه او مستنية ان هي مش هتلبسه انما هو لو الزنأت تبيعه او لما تحتاج مش عارف تطلع عمره او تحج او يبنه ارض او يجي اي نازلة هتبيعه ده مال فائض عن الحاجة مدخر تجد فيه الزكاة على كل الاقوال لا في خلاف كده لانه ما هو الزينة كده دلوقتي الخلاف اللي وارد بين العلماء في الذهب اللي هو زينة زينة يعني ايه يعني المرأة تلبسه وتغير فيه ده اسمه زين تلبسه تروح بحفلات تقلع وتغير فيه بتعيره بتسلفه بتاخده وتروح بتجي له غير ذلك فده اسمه مستهلك ومستعمل فهذا اللي هو فيه خلاف بين العلماء لكن الذهب اللي احنا حل... اللي بعض النساء وده حل نسوه كتير في مصر بالذات بي... بي... يعني ي... بيشتروا الذهب مش بقصد اللبس انما بقصد ان تجميد مال في في الذهب يعني من الطرائف ان اعرف احدى قرى المنصورة الناس فيها في مسألة تسليف الفلوس الأذكية أول على اعتبار أن التسليف الفلوس طبعا ممكن واحد يسلف واحد فيتأخر عليه فالمال إمته بتقل سيما لما يكون الاقتصاد كعبان ونازل فمثلا مثلاً هو هيجي يسلفه مبلغ يعني زي ما حصل مثلا واحد إيه جاي يستلف من واحد فلوس قال له طب بوس إيدي قال له بوس إيدي قال له عشان عشان أخده مبوس رجلك على اعتباره بعض الناس ايه بيتأخر على ما يطلع فبعض الناس بيجي زي بقى يقولك انا ما سلفش فلوس بسلف ذهب، يعني ايه هو الفلوس بتاعتهم جمدها فين في الذهب، انا عايز او سأقول لكم فيه قرية كاملة حالتها كده بالاتفاق كده كاملة بيجي فلوسهم بيجمدوها في الذهب، تروح تقول لهم عايز مثلا عشرين جنيه سلف يقولك انا ما عنديش عشرين جنيه لكن ممكن اديك خاتم ذهب، جرامه كذا تستلفوا مني هو ده طبعا لقيمة ايه ان التاني لما يتأخر هيضر علينا ده بداي في الغالب بيغله فعند اذن بيرون <تصفيق> وكون الإنسان يسلف ذهب جائز ما فيش منه مشكلة مشكلة ويرده ذهب أيوة جائز ذهب بنسلف فلوس وناخدها فلوس مش معنى نصنف ربوي ان انا نغير قيمته لا بل أصف ان انا نرده زي ما هو سلّفت عشرين ألفين اخده عشرين ألفين ايه 10 جرام ذهب أو 20 جرام ذهب أو 80 جرام ذهب اخدهم برضو وقت السداد بنفس الساعة فهو ان منه محافظ على المال على التقييمة وبياخده ايه وبيأخذوا فالصرطه ده اللي بيجمد فلوسه في الذهب يعني المناسبة الذهب ده أصبح مال فائض متضخر فائض عن الحاجة ما هو الذهب زينة ما يجيش على الخلاف يبقى لو راجل أو امرأة بيشتروا ذهب علشان لما سعره يغلى يبعوه أو علشان يفك زنقه في يوم من الأيام أيا كانت ده عليه إذا كان اتفاقا يخرج عليه ربع العشر إذا بلغ النصاب وعلى حليل حوال كل سنة خرج عليه طيب الخلاف بين العلماء بقى ذكرت ضيقنا خلاف خلاف بين العلماء في مسألة الزينة ده بالزينة مرأة تلبسه بتألق وتروح بالمناسبات والحفلات إلى غير هذا ده عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة في خلاف بين العلماء بعض العلماء قال ليس عليه زكاة مطلق وأنا عايز أقول إن الخلاف في المسألة ديّة من أيام الصحابة. مش من دلوقتي او مش من عصر فقهاء فقط لا من ايام الصحابة كان بعض الصحابة يرى ان, الماء أن الذهء الحلي ليس عليه زكاة اللي هو متع معدل الزين وسبت عن امنا عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بنات يتامة في حجرها بترأي البنات ديت وكان لو لونه حلي وكانت لا تخرج عنه الزكاة هكذا فرأى ارطأت هازنه وبعضهم أرتأى أن عليه الزكاة مرة واحدة في العمر هكذا، وبعضهم قال زي سيدنا جابر زكاته إعرة يعني زكاته إنه يتسلفه بس كده لكن مع له زكاة نسبة معينة، وبعد العلماء قال إن عليه زكاة زي زي بقية الأموال، واستدلوا على ذلك بحديث أمينة عائشة رضي الله عنها أنها صنعت فتخات من ورق يعني خواتم فضة فرآها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة قالت يا رسول الله فتخات من ورق يعني من فضة صنعتها اسمعوا بقى أتزين لك بهن يا رسول الله ففين هو زينة فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته قالت لا قال هي حسبك من النار يعني لو ما ديتش ايه الزكاة هذا الحديث مختلف في تصحيه بين أهل الحديث وللأمانة فريق كبير من أهل الحديث يذهب إلى صحته وعلى ذلك من صححه يرى لأن في نص نزينة يرى وجوب الزكاة الحلية ويلزم من صححه ذلك وأنا لفترة طويلة كنت أرى بصحة هذا الحديث وأقول بوجوب الزكاة الحلية إلى أن تبين لعل في أسانيد الأحاديث الصريحة في زكاة الحلي أن فيها معلولة ولا تخلو ولا يخلو أحدها من علة بالنسبة لتصحيحها وعلى ذلك فعند إذن طلمنا فيش نص صريح يبقى اللي صحح الروايات دي زي هذا الحديث وغيره فقال إذن يجب إخراج الزكاة في الحلي أنا ببين عشان نعرف فيه الخلاف كيف طيب اللي ارتقى اللي ظهر له علة في هذا الحديث أصبح الآن بدلاً فيش نص مخصوص ولا يترجح عنده تصحيح نص مخصوص لأن النص لا يوجد معه قياس سيعمل القياس طب تعالوا نشوف القياس القياس أن الأشياء المستعملة الشخصية مع هذه الزكاة واحد عنده عربية برادو أو بيرفور بيرفور أو كذا أو أي نوع من العربيات الغالي مهلا كان سمن السيارة فارها هذه لستعمال الشخصي مع هذه الزكاة واحد عنده مصنع الآلات المصنع شو لا تكون بملايين مع لها واحد بني برج مش بالتجارة إنما هو علشان يقعد فيه هو وولاده وعيلته وعيلة الأيل ناسا وأحفاده وكده يبلغ بملايين لكن ليس عليه زكاة يبقى الدار المعدل السكن مهما غالى سمنها مع لها الزكاة السيارة والآلات والمصانع والأشياء المستعملة لإستخدامها استخدام شخصي مع لها الحلي من الماس ال والحاجات دي واللؤلؤ وكذا ليس عليه ذكاء نحن مش ناس ففالأصل أن المستعمل استعمال شخصي ليس عليه ليس عليه ذكاء وعلى ذلك فيكون خلاصة المسألة بين هذه الخلاصة الفتوى في هذا الباب إن إحنا نقول من باب الفتوى الآن إن إما أن يخرج عنه مرة واحدة في العمر يخرج مرة واحدة في العمر على رأي من ذهب من الصحابة أو يكون زكاة إعارته على اعتبار تضعيف الروايات الأخرى ومن كان عنده سعة ومن كان عنده سعة فخرج كل عام فذلك هو الأفضل ورعة من من الخلاف لأفضل من حاجة الورعة لكن من التدقيق عندنا حاجتين اللي ذهب إلى صحة الروايات الصريحة يجب عليه إخراج الزكاة فرحلية والذي ذهب إلى غيرها لا يجب الرجح معي أن في سندها علة وعلى ذلك أرى أن الأقرب أن يخرج عنها مرة واحدة في العمر يكون أطقى لله سبحانه وتعالى وإن كان هو عنده سعة وأراد أن ينفع الفقراء وأخرجها مطلقة فهكذا بس نحن ذهب كله في, إيه؟ في الحلي المعدل الزينة بالزينة. غير كده يبقى لا يدخل كده باختصار شديد تحدثنا عن أهم المهمات المتعلقة بزكاة الذهب، بزكاة الفضة، مسمينات الأشياء، والحلي على طبعاً هو من ال من الذهب والأقوال فيه. هنأخذ مسألة كمان النهاردة ويعني في هذا الباب ولعلنا نختم بها لأن مسألة النوازل في الزكاة كثيرة جداً وهنحتأخذ معنا أكثر من لقاء. فا النهاردة نأخذ مسأل مسألة زكاة الديون كمان معال إحنا النا. الديون يعني إيه واحد له فلوس برا. فاللو فلوس برا ده يخرج عليها زكاة ولا ما يخرجش عليها زكاة باختصار شديد وببساطة شديد واحد لو مثلا تاجر كبير مثلا عنده فلوس برا وعنده فلوس معه يخرج عبدون اللي برا ولا ما يخرجش واحد مسلف واحد مبلغ كبير يخرج عليه زكاة ولا ما يخرجش وهو ماله بالغ المصاب هنا الأصل إن الديون اللي للإنسان بره لا تخلو من كونها إما أنها ديون يرجى سدادها أو أنها زي ما يقوله التجار كده ديون معدومة صاحبها مفلس مش يجيب يا ما يجيبش في الدينة إنه إما تأتي وإما ألا تأتي طيب بالنسبة للديون التي يرجى سدادها دين لك بره ايا كان هذا الدين بقى كان في تجارة غير تجارة ليك فلوس بره ايا كانت الفلوس اللي بره الدين ليك اللي ليك طالما انه على مالي مالي يعني على انسان يستطيع السداد ولا يجحدها ولا ينكرها يعني ما بينكرهاش ولا شيء وانما منتظر نيجي في موعد السداد يسدد ولسه ميعاد السداد ما جاش بس تمثل الحل بتاعك جه قبل ميعاد السداد تخرج ومتخرجش تخرج ليه تخرج لان الزكاه في حكم انها عندك لان ده مال فائض مدخل حاجه بس انت بدأ ما هو في خزنتك عند صاحبك او عند اللي انت مسدد له ده لانه يرجى السداد فهتخرج عنه في الحول كأنه في جيبك بالظبط تضمه الى اموالك وتخرج ربع العشر هذا باختصار شديد طيب المال اللي انا مش عارف صاحبه ممكن يجيبه ممكن ما يجيبوش لانه اما ان هو واحد بيماطل او جحده ولسه بتفاوض معاه او مفلس او الى اي سبب المال على وشك ممكن يجي في معاده وممكن ما يجيش اقرب الاقوال اللي فيها خلاف كبير بين الفقهاء بقى مش عايز يعني اتبع حضراتكم فيه اقرب الاقوال في هذا ان هذا المال لا يزكيه الا اذا قبضه لو قبضه يخرج لسنة واحدة بس ليه بقى لانه ممكن يقعد عند المفلس او عند المماطل او عند ده عده سنوات لو أوجبنا عليه أن يخرج عن كل سنة ممكن يغطي ما يعد مال الزكاة والإسلام زي ما بيراء حال الفقير ويراء حال الغني على سواء يعني في عدل فيراء المسألة فعند إذن طبما أنه هو هذا المال ليس في يده وهو لا يستطيع التحصل عليه وهو عند إنسان إما مماطل أو معسر أو مش قادر يسد ومش عارف لأي سبب من الأسباب ييجي يميجيش فخلاصة المقام ان هو يسعى الى ان يحصله ولا يخرج عنه الزكاة الا بعد ان يقبضه لما يقبض المال يخرج عنه لايه لعام واحد فقط كذا يكون هو انتهى من هذا الباب وهو خرج الزكاة لسنة واحدة فهذا اقرب الاقوام فيما يتعلق بمسألة زكاة الديون اذا عرفنا ان الزكاة الديون بيكون عليها الزكاة الاصل عليها الزكاة كأنها معك لكن لو هي مع غيرك ومش منتظر انها تأتي فعند اذن عند اذن لا يتجب عليك فيها الزكاة لو هي على معسر الا اذا قربطها فتخرج لسنة واحدة فقط بعد ان تقبضها فهذا يتعلق بهذه الجزئية معظمتنا في جزئية أخرى مهمة نختم بها يعني بعد هذا احنا قلنا على الفاتحة المسألة الأخيرة يتبقى دي المسألة بعد الأخيرة ماشي؟ يبقى ايه مسألة زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير المتأجرة يعني الأراضي غير الزراعية طبعا لأن الأرض الزراعية لها زكاة الزروح هنتكلم عنها الوحيد لكن واحد مأجر عقار في فرق بين واحد يمتلك عقار بتملكه هو الشخص يمع له الزكاة واحد بيتاجر في الشقة عليه زكاة عروض تجارة بيبقى العماره أو البرج أو الشقة أو أي شيء اللي ملك الإنسان طالما النامت للك شخصي للانتفاع الشخصي معلق الزكاة مهما غلست منه مهما غلست منه طيب إذا كانت هذا كان هذا العقار معدل تجارة يعني بيبيع ويشتري هذا عاريز زكاة ما زكاة عروض تجارة إذا بلغت العقار نصاب الذهب هيخرج ربع العشر عن قيمته التجارية قيمته التجارية يعني يشوف سعر يوم الحول للتجار بيبقى كام ويخرجوا بسعر الجمل يخرج على ربع العشر طيب واحد بيأجر طيب اللي بيأجر ده ودي بيع الأقار أبدا ده ملكه بس بيأجر الشقة الشقة مع لهذه الزكاة هو بيأجرها واحد عنده عربية تاكسل هو بيأجرها أو بيجيب سواء اشتغال عليها أو بيأجرها للناس أو كذا السيارة مع لهذه الزكاة المانات المصنع معلش ذكاه زي ما اتكلمنا هنا نفس الفكرة اللي عنده العقار بيأجره معروش ذكاء على العقار لا على الشقة ولا العماره اللي بيأجرها لان هي ملك شخصي بس هو بيستفيد من الأجرة امال يخرج ذكاء على ايه بنقول له الاجره اللي بتاخدها منه وبتاينها في فلوسك لو بلغت النصاب وحال عليها الحول هتخرج عليها زكاه زي اي الأموال طيب ما بلغتش النصاب زي ما كتير من الناس بيسال بيجي وبيصرفه خلاص ليس عليها ليس عليه زكاة هذا خلاصة ما يقال في كل شيء يؤجر سواء من الأراضي أو من الأموال أو من العقارات يعني أو مشابه فهذا هذه هي زكاته والله تعالى أعلى وأعلى يبقى المعرضة دي أهم المهمات عشان مسائل الزكاة يعني صعبة شوية وإنا مش عايز نأخذ مسائل كتير في لقاء واحد إنا عاوز ناخد بعض المسائل وتحفظ شيئا فشيئا لأن ننتهي عند ذلك ولنا لقاء آخر أو أو عدة لقاءات فيما يتعلق بالأمور الفقهية المعاصرة متعلقة بالزكاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسناً وأن نرزقنا العلم والعمل. صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيراً.